بسم الله بسم العالمين والصلاه والسلام وعلى اله كما رات هذا هو المجلس قال ابن محمد بن المصري حفظ الله تعالى ونفع العلم وكان هذا المجلس في واحد سطر من شهر العام الضاجر والثلاثين بعد الأربعان سنة من صلى الله عليه وسلم قال شريط الإسلامي في فجل تيبية رحمة الله تعالى في كتابه الاستطامة سبحانه سبحانه بن نبي تفذر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وثبت في هم يومك بالعشيه والافطار وباراما قومي واعلموا ان الله حق وامر الله ان يستغفر لذنبك ولا تقع فتنه الا من ترك ما امر به فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة إما من استرك الحق وإما من ترك الصبر صرى الظوء الذي لا ينقصر فيه منه يؤمر بالصبر فإذا لم يصبر فقد ترك الممنوع وإن أنه استهلا في محرفة الحق وليصبر فليس هذا بوجه الحق مصدر لكن هذا لكن هذا وجه واللات هذا والمنوع حق فينا اصاب فينبغي أن يصلى عليه وان كان مقصرا في معرفه الحق فصارت ثلاثه ذنوب انه لم يلتزم في معرفه الحق وان لم يصل وانه لم يصل وقد يكون مصيباً فيما عرضه من الحق فيما يتعرض بنفسه ولم يكن مصيباً في معرفة حكم الله بغيره وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وقرب أو بحياس ونظر أو بمعرفة وبصر ويضم مع ذلك أن ذلك الغير ذلك للقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كاف ولا يكون الأمر كذلك لأن ذلك الغير يكون مجتهدا يكون مجتهدا قد استمر رسعه ولا يقدر على معرفة الأول لعدم المقصدى ووجود المانع وأمور القلوك لها أسباب كثيرة ولا يعرف كل أحد حاض غيره من إذا إذا بطول أو فعل. قد يحسب المؤزة إذا كان مظلوماً لا غير فيه أن ذلك المؤزي محضو عليه اقرأه زي الله ربنا ولا ييع كل أحد ح ردي من إذا ده بقول أو ك قد يسبب المغدة إذا كان مظوماً بالظيق لا غقة في أن ذلك المدي مح محدبار من ويسبب أنه يفع ظمه في كل ممكن يكون مطيا في هذاص إ الف يكون المدة. إذ قد يقول المؤذى متأولا مخطئا وإن كان ظالما لا تأويل لها إذ قد يقول المؤذى متأولا مخطئا وإذا كان ظالما لا تأويل لها فلا يحضر دفع ظلمه بما فيه فته بين أمة ومما فيه شر أعظر من ظلمه بل يؤبر الظلم هاتنا بالصرف فان ذلك في حقه فان ذلك في حق نفسه وقومه وانما يقع في هذا لجداعه وضعف صبره او من قله علمه وضعف ريه فانه قد فإنه قد يهزم قد يهزم استولى هم <تصفيق> <تسجيل> <تصفيق> قد يحجبه تحتاج المراجعة قد يحجبه ان القتال فإنه قد يعجب أن القتال ونحوه من الفتن يدفع الظلم عنه ولا يعلم أنه يضاعف الشرق كما هو الواقع وقد يكون جزعه يملعه من الصبر والله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين فقال وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتها يوقنون وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصرم وذلك أن المظلم وإن كان مأذونته في دفع الظلم عنه بقوله تعالى ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فذلك مشروط بشرطين أعدهما القدرة على ذلك والثاني أن لا فإذا كان عاجزا أو كان الانتصار يبصي إلى عدوان زائد لم يبرس لم وهذا هو أصل النهي عن الفتنة فكان إذا كان المنقصر عاجزا وانتصاره فيه عدوان فهذا هذا ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة والنهي عن الفضعة والضلالة بحسب الإنكان كما ذل على وجوب ذلك الكتاب والصنة وإجمع الأمة وكثير من الناس قد يرى تعاوض الشريعة, الشريعة في ذلك فلا هو أن الأمر والنهي لا يقوم لذلك إنا فإما أن ينهى فيهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا وليس كذلك وليس كذلك بل يؤمر وينها ويحذر عند الفتنة, عن الفتنه كما قال تعالى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصدر نعم <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله والاله واصحابه ومن اتبعوا دربه فضل الله فه هذا كلام ا مثيل في روايتي في التعبير من امام من ائمه الهدى رحمه الله شيخ الاسلام لمعض أسباب الفتنة وكيف تنشأ الفتنة بين الظالم والمظلوم فلخص شيخ الإسلام السبب الرئيسي للفتنة أو الأسباب الرئيسة للفتنة فيما يلي. أولا أن يعتدي الظالم ويضغي ثانيا أن يصبر المظلوم, المظلوم على بغي ظالمه فيدفع بغيه بعدوان زائد مخضي إلى شر أكثر وبمجموع الأمرين تشتعل الفتنة ولكن المظلومة المبغي عليه إذا صبر ودفع بغي ظالمه بالأسباب الصحيحة التي لا تفضي إلى العجوان الزائد فإن الفتنة تقل أو يقضى عليها ودفع البغي بغي البغي إذا كان ضغيهم في أمور الدين فإنه واجب يجب أن يدفع وإلا ازدادة الفتنة يعني السكوت عن طعن الباغين في دين الله عقيدة ومنهجا لا يعد من الصبر التي أحسن فلا يتمزل عليه النصوص الأمرة بالصبر أي السكوت عن الباطل هذا لا يتعارض مع. منهج السلف في عدم عدم المراء والجدال مع أهل البدع والأهواء فلا يعني ترك السلف للمراء والجدال مع أهل البدع والأهواء أنهم يتركون الأمر بالمعروف والنهي على المنكر في بيان باطل هؤلاء وفي رد شبهاتهم وإذا كان طاعل الطاعنين يتعلق بعرض شخص ما بغوا عليه وكان هذا المطغور فيه من العلماء فطعنوا في دينه وبغوا عليه فهنا إذا كان هذا المطغور فيه من العلماء له القدرة على رد هذا الطعن وعلى دفع هذا البغي فإنه مما يندح به ويجب عليه وأما السكوت عنه فليس مندوحا وعلى هذا تجتمع أو بهذا تجتمع النصوص فالله أزجل مدح المؤمنين فأنهم ينتصرون لأنفسهم بعد إذ وفي آية أخرى أمر سبحانه بالعفو ولكن العفو هذا إنه يكون ممدوحا بشرطين الشرط الأول أن يكون عن قدرة لا عن عجز الشرط الثاني أن يفضي هذا العفو إلى فساد في الدين بنصر باطل أو بترويج شبهة تفتر المسلمين في دينهم وأما العفو في أمور الدنيا فإنه أهول أهلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله فهنا العفو مقرون بالإصلاح أما العفو الذي يفضي إلى الإفساد فليس ما بل يعتبر من الضعف ومن هنا ندرك ضلال أهل البدع والأهوال الذين يطعنوا في دينهم بحق ويبين العلماء مقالاتهم الفاسدة ومواقفهم المخزية لدين الله فإذا سئل أحدهم لماذا لم ترد على هؤلاء الطاعنين فيك فإذ يجيبوا الرد هو عدم الرد ويقول متفيهقا موجبا من لقد تعاقدت وتعاهدت ونحن مع فلان وفلان من أصحابه ألا نرد على أحد أي الطاعنين فينا مدعين أن هذا السكوت عن الرد فضيلة أو أنه يقضي على الفتنة هذا موطن الشاهد لأنهم يعتبرون الطعن فيهم وإن كان بحق فتنة ويعتبرون أما الرد على الطاعين فيه حق يزيد الفتنة هكذا زعموا فضلوا وأضلوا ألا في الفتنة سقطوا لأنهم ساقطون في الفتنة الأولى الأمر فنقول لهم إن هذا السكوت من سكوت العاجز فلي عنده حق او ليس عنده شيء ولو كان عنده شيء من الحق ما سكت وكما قلت ان هذا لا يتعارض مع سكوت السلف عن الدخول مع اهل البدع والاهواء في مناظرات وخصومات تفضي إلى شر طبعا لا يستويان طبعا لا يستوي السكوت أهل الحق مع السكوت أهل الباطن وكما قال الآجري في كتابه الشريعة لما سئل أو لما أورد حوارا يتعلق بحكم الجدال مع أهل البدع فقال السكوت عليهم اسد فال قصد هذا السكوت اي عدم الدخول معهم في البدع تضر بالعامه اكثر مما تنفعهم وتثير الشبهات على الحق أكثر مما تنصر الحق ولكن هذا المنع لا يقتضي عدم عدم الرد على باطل هؤلاء وإسقاط شبهاتهم دون الدخول معهم في قصومه هذا يعتبر من أعظم الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر بل هذا يعتبر من أعلى أنواع الجهاد كما قال الشيخ الإسلام المتيمية أخي الله تعالى في كتابه الرد المنطقيين نقلم محمد بن يحيى أنه قال الرد على أهل البدع مجاهد و وأما دفع العالم الرباني عن نفسه الطعون التي يقترفها أهل البدع ضده فإن هذا مما قد يجب عليه ويندح به نعم على هذا جرى أعمال السلف وقد ذكرت أمثلة من هذا في مقدمتي على كتابي صريف السنة لابن جرين رحمه الله ونقلت أيضا أمثلة أخرى في خلال رضي على أبي إسحاق الحويني المسمى بالحدود الفاصلة في الرضي على ما زعمه الحويني مما أشرت إليه آنفا من أنه قد تعاقد وتعاهد مع محمد بن حسان وصفت نور الدين كما قال أودا عند الكعبة وعند البيت الحرام ألا نرد على أحد وجعل هذا أصلا يمشون عليه ويسيرون عليه فأرادوا إسقاط إسقاط أصل الرد على المخالف <تصفيق> <تصفيق> الذي يعد أصلا بأصول الإسلام وفيه ألف شيخون الإمام رضي عبن هاد المدخلي حفظه الله كتابه آه منهج أهل السنة والجماعة في الرد على الرجال والطوائف والكتب ما. وأيضا أعقبه بكتاب المحجة المحجة البيضاء في حماية السنة الغرار ما. وأيضا له حفظه الله كتب ورسائل أخرى أيضا في هذا الباب يعني معروفة ومشهورة عند طلبة العلم ونسأل الله أن يسبته وأن يحفظه وأن يبارك في علمه وجهده ويعني نقرأه عليكم ما يتيسر من الأمثلة التي وعنهم جاءت عن السلف من أئمة أهل العلم في دفعهم عن أنفسهم الباطل وقبل أن نذكر هذا نقول إن, إن هذا الدفع دفع, دفع بغي الباغين على أهل الحق بالباطل قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ومشهور من حادثة الإفك التي قد ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع رسول الله صلى الله عليه نفسه ودفع الله سبحانه علم بآياتي سورة النور ان الذين يذنبون يذنبوا عذبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم ف لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ف فدفع الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة في آيات وبين سبحانه الضاطل الذي رواجه المنافقون وأبطله وكذلك دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ويعني بين أنه ما علم سوءا على أهله صلى الله عليه وسلم لما قام خطيبا في وقال لهم ماذا الأبى يبلغني في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا وكما قال صلى الله عليه وعن الله عليه وسلم وكان ممن ابتلي بهذه الشناعات او غير من سنع عليهم الباطن ائمه الهدى البخاري رحمه الله طه بن زيري الطبراني وغيرهما ممن يعني نقرأ شيئا مما وقع عليهم فيما ذكرته في الرد الخوينين لا طيب ف فاطمه قاله يا في هذا المجلس الذي جمعه واهل الاردن <تصفيق> انتم بيخرم السنتين تقريبا استم المستقبل واستقبال الملوك او استقبال الفاتحين ف وكما يقال مفتون اجتمع مع مفتون فصاروا فتنه ف قال الله طبعا يتكلموا باللغة العامية حتى لما جاء بعض المشايخ طبعا هم يشيروا لعلماء السنة حاول أن يخلخل هذا الصف ويدعي أنه على صف واحد متماسك مع إخوانه القصاص وحزبين وحاول أن يخلخل هذا الصف يجيب الفتنة بره اذا يدخلها جوه يعني, يعني يدخل الفتنه في داخلنا مات هو نفسه مات هو يعني في كلام هذا يشير إليه؟ الى ايه الى القوصي الذي في دينه كما تعلمون حتى ما استطاع ان يحيي هذا الخلاف ليه قال لماذا يعني يقول لماذا لم يتمكن هذا الرجل من أن يحي هذا الخلف بينهم كما يدام قال لأننا اتفقنا أن لا نرد مطلقا فكنا نشتم ونتهم في عقائدنا ونتهم في فهمنا ولكننا تواصينا تواصل بالباطل لم يتواصل بالحق قال لأننا أذكر مرة كنا في مؤتمر كذا وكذا في الخارج كنت الشيخ محمد حسان والشيخ صفة نور الدين يعني إلى أن قال فاتفقت أنا حسان أو صفة نور الدين ألا نتكلم في هذه القضية مطلقة ألا نثير على أي مستوى ولا حتى في الجلسات الخاصة يعني أخذ يؤكد أنهم اتفقوا أن لا يردوا على أحد في من يطعن فيهم قال الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظ الله ربا على قول الحوينين ولكننا تواصلنا أي نرد على أحد فقال الشيخ فلاح من شتمك واتهمك في عقيدتك بل بيّن أخطاءك في أبواب الاعتقاد وفهم المسائل وكشف وجه الخطأ بالعلم والموعظة والنصيحة أما سقوتك لأنك تعلم أنك على خطأ وتنسب إلى ما ليس فيك ولن تستطيع أن ترد ردا علميا لأنه سيزيد من كشف حالك وبيان حقيقتك و هو كرمه والحق كنت من أهله والسبيل الأنبياء والعلماء والعلماء مرة أن كنت متبعا لهم أن تسكت إن كان الطعام في ذاتك ولونك وحباتك وفصلك وظناك ولكن إن كان الطعام في أحطاء دينية في أحطاء دينية في العصائد والمنهج فلا الله بل نرد ونبير الحق ونذهب عن دين ذلك لنهينا صحة عقيدتنا ونرد على المخالفين الضائمين في عقيدتنا وقهرنا ومنهجنا هذا من خيث العموم ويتأكد أي أعني الرضا والغيان إن كنت كما زعمت أنك رأس وشيك المشايح وأستاذ أهل القفل والسلفين في مصر فإن أمجب واجبات الذب عن منهج الضوء وصحة, وصحة, وصحة اعتقاده ليسلم من أكباع دينهم وتضمرن نفوسهم من الحق الذي أم عليه فسلامة عقيدة الشيخ والله يتفضر عنها سلامة عقيدة الأكباع ولكن علم الله أنك أصغر وأقد شأن ومكانة وعلمة أن ترد على القرون من تكلم فيه بأنهم فإنهم أعدام وأكادر هذا الزمان فمنهم شيخنا مقبير ابن هادي وأحمد النجمي رحمهم الله وشيخنا ربيع ابن هادي وعبيد الشابري وغيرهم حفظهم الله وعلم الله والهوميون والسلفيون الصادقون أنك إن وددت فأيك تزداد إلا قعدة ويقشف حالك ويظهر زيتك سبحان الله الله نستعلم سيد وإطماما للفائدة أيضا يعني نقرأ أو نسمع كل قاله الشيخ فلاح في بيان أيضا تهافت الحويني في هذا الباب ما قد ذكره في مقدمته على الكتاب <تصفيق> <تصفيق> يعني قال الشيخ يعني في وصفه للردود التي أنا قمت بها في الكتاب على الحويني ورأيته أن يشير إلى في سنة حواره قال الشيخ حفر الله تعالى قال الشيخ فلاح حفر الله تعالى ورأيته في تنهي حفر مع أبي اسحاب يطابق وينفطر وينطق ويعده من نفسه بالفتى المتعجل, المتعجل ما يشير الشيخ حق ظل الى ان قد انا قمت بان خلال رد من الرد على شاب جزائري مفتون باسم اسحاق وانا سميته ليش بالفتى المتعجل المتعصب لابي اسحاق والذب والدفاع عن لدرجة لدرجة أنه يصدق في حقه أن يوصل بمجنون أبي إسحاق خياسا على كلمة شيخنا العلامة الداني في أحد أهل الأهوال المعاصرين مجنون أبي حديثا الشاهد أن يرئي الشيخ فيما كتب وقرر واستشهد واستدل قد نصح وقال في نصح لمن اغتر أو ضرر بسبب تذكية أحد العلماء والأئمة الأعلاق في مدايات حالها دون اعتبار لتفصيل القوم أو القول المتأخر أو أفوال المتأخرين من الأئمة العلماء الواصفة بنهاية حالها بنهاية حالها نعم فالسؤال لهؤلاء هل الأول والاعتبار بوصف حال المره في بدايات طريق أم العبوة أم العبوة أم العبوة بالقواتين وهل يهمى وصحاله اللاعف والمتأخر لما كان عليه السابق ولست أدري ما قول هؤلاء المرتدين أو من انحوط عن الطريق بعد صلاة وحسن حالك وأذكرهم وأنصف لهم بتجرب لتذكية إمام أهل السنة التابعي الجليل الحسن البصري لعمر بن عبيد فلعز وعسى أن تفتح آذان ثم وأعنى العمية وقلوب الغرفة وقان عليها التعصر والهوى يعني هل لما مدح الحسن البصري عمر بن عبيد في أول الأمر ظل فيه أنه على على الهدى هل نفعت هذه التسكية نفع خديد تسكية عمر بن عبيت بل هل نفع التسكية أمير المؤمنين الفريف الراشد عمر عبد الرحمن بن ملجم المرابي الذي نحن بأعطاه عمر إلى مصر وكي يقرأ الناس القرآن وكان قارئ على القرآن وكان في ظاهر أمره على الحق في الأول ثم إذ به ينحارف إلى منهج الخوارج فليحتج عاقل بتسكية عمر بن ملجم ويحكم لابن ملجم بالهدى ويطرق الباطل الذي ظهر منه بعد نوت عمر لا يقول هذا العاقل وكذلك في حال الحويني لو زكاه من زكاه فيما ظهر له في أول أمره لا تنفع تسكيت هؤلاء وقد صار إلى الباطل إلى مصرة الحزبية سعر فضل الله تعالى وأيتم نظر كذر ناصحا ومذكرا ذاك المحبت الذي صدق فيه قول الطائم والكبه يعمي ويصن والذي سعم أن محبوبه عالم من أعلام داعه السلفية وانظر من رموزها وأنه يكسر أهل السنة يعني يشير الشيخ إليه؟ إلى الجزائرية هذا الفتى المفتون ها. الذي اعتبر شيخه الحويني علما من أعلام السنة ورمز مرموز السلفيين فاقول منهم والي الثالث اين انتم من اطوال واقوال السلف فقد استهواها وانما ينتسبون الى السنه والجماعه وبها يعرضون نذاك لاهل البدع الذين انما يعرضون الا بالبدعه التي استهواوا بها وان باصحابها الرجال الذين يتعصبون الله لا راوندل فيقول انها من السنه واجله بدعه نعم واقول متى كانت قوانيني قوانيني علما طرزا او مثل بالسنه وعقله وهل يقبل شيخك القوين هذه اوصاه قاتل الله تعصب وتعنت ففما ظل اقوام بعضهم كانوا عليه <تصفيق> وأظهر سفراتهم والسوء حالهم وفساد مقالهم وهم يحسبون أنهم يرسلون ويسلطون وكم أعناهم تعصبهم ذلك فلم يراجع الحق بل تمادوا في غيهم وغاقوا في غيهم وباطلهم وزادوا في جهالتهم وسقوطهم وإني لا الله أن يكتب أخان الشيخ القالدة عندهما صحة وأن يتقفل منهما كتب ومنهما تكلف به بحثا وجمعا وأن يجعله بمنه وتوفيقه داخلا تحت قوله جل وعلا إنا نحمد الزل الذكر وإنا له لحافظون فيكتبه ذارفا عن دينه وكاشف الزيق الزالفين وانتحالات المطلين وأسأله جل وعلا أن يكتبه في, في سلف العلماء الشيخ السلكي الانما الشيخه العلماء الذين تحقق بهم وعده عز وجل القديم لنبل الدين والسنه نعم وكذا ماذا؟ قال الله ان يتقبل من الشيخ حفظه دعائه وأن يجعلنا أهلا له بمنه وكرمه وهكذا يبين الشيخ أن الرد والذب عن دين الله هذا مما يمتح به العبد لا مما يطعن به فيه كما يفعل الصفاء يقول أحدهم إن فلانا ليس له شغل شاغل إلى الرد على الحوين والرد على محمد قصان هذا لا يقوله إلا السفهاء لا يقوله طالب علم شم رائحة العلم أصلا لا يقوله إلا سفيه لا يعرف شيئا عن دين الله ولا عن أصول أهل السنة مارك آه. الله فيه فهكذا الفرق بين العالم والسفيه آه. هذه مرتبة العالم الذي يعرف حقه ومن يذب عن دين الله وفي الجانب الآخر يقوم أستفيه الذي لا يدري شيئا ولا يقسم شيئا إلا الطعم في أهل الحق والله لعب بالمرصاد نسأل أن يهدينا إلى السبيل ويعني نكتفل هذا الآن وإن يصدر الله في المجلس القادم نذكر الأمثلة التي وعدت بها آرفا التي تتعلق ببعض أئمة الهدى الذين طعن في مؤتقادهم بغير حق فذبوا عن أنفسهم آه. بارك الله فيكم طيب أنا أجيب سؤال اللي هو أقرأ سؤال يجب أن تيصر من السئلة السريعة يقول السريح بالنسبة لربع تحية المسجد أبي واجبا بيسم ومن دخل المسجد وجلست ولم يصن فهذا عليك إذن وجزاك الله فيه الذي يظهر الله تعالى أعلم أن تحية المسجد واجبا لحديث أبي قتاذة الأنصاري في الصحيحين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجدة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والأصل في الأمر يشيء وجوب فلا ينبغي على طالب العلم أن يفرط في هذا الأمر الله تعالى ماذا نعجل معنا مرارا الله صلى الله عليه شخص وصل عنه السابق ولم يصل إلى جمعه هل يصلي دهراً أربع رقعات؟ أو يصلي كسراً رقعتين؟ يعني نسأل أسائل يعني معنى على ما فهمنا بمعنى سؤالنا وصل من الصفر يعني وصل إلى الحضر وصل إلى الحضر ولو ما زال في صفر؟ هو أتى آه يعني أتى بنية الإقامة لكن ما زال واصل يعني لم يصل إلا اليوم وصل اليوم فقط طيب وإن كان لم يصل إلا اليوم فلا هو القصر لا هو القصر إلا يستقر فيه الحال تستقر فيه الإقامة لا هو أن يقصر ولكن الجمعة لا قصر فيها لأنها ركعتان ولكنها فاتته الجمعة في هذه الحال إن صلى الظهر ركعتين قصرا لا لا حسنا نعم صورة الرواح فكم مرحب ايه اجبنا كذلك مرارة من عسا مبو رحمن ويأت سراعيك شكرا طيب نعطي الدرس يا عبدالله يتخلي للناس ها يأكل شذوه يا عبدالله يتخلي للناس يا عبدالله مبو رحمن نستعن طيب <تصفيق> انا ما فهمت ماذا يقصد الثاء الذي كتب الزمان الذي كتب الزمان الذي كتب يعني بعيف قليلا السؤال ما يتعلق من الخطبة عميق اه؟ اه؟ اقرأ, أقرأ. أقرأ. هاتو. هاتو. لا قرأ واضح قرأ لك أنه ليس واضح الممخصود كيف نرزع على ما زعبون علينا مصرط وذي أمر المسلم وأن هذه المظاهرات وأن المظاهرات والتصويت على الشفاق المصرط هذا باطل نعم يا نال وسلمنا لهم في مساله نجوب نصر ولي الامر المسلم ان نصره كنصر غيره من المسلمين ما يكون بالحق لا بالباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين انصر أحاق ظالما أو مظلوما أو يعني معذرة هذه الرواية هذه الرواية من حديث جابر ففرض بمسلم انصر ظالما أو مظلوما وجاء من رواية غير جابر في الصحيحين ولكن رواية جابر ففرض بمسلم عن هذا النصر كما بينا واحنا بي صلى الله عليه وسلم فيما بعد قال المسؤل كيف ننصره ظالما قال ان ترده عن ظلمه لا ان تؤيده على الظلم فبلا شك فالديمقراطيه يظلم المبين وهو كما بينا مرارا تناقض شريعة الإسلام جملة وتفصيلا فإذا نصرنا ولي الأمر المسلم على إقراره لديمقراطية بل وعلى سعيه سأكون جيرانا معالما هذه التعنينا الآن فسأكون مختارا أو مكرها لا نتحس في هذا على ترسيخ الديمقراطية من خلال هذا الدستور الوضعي إن هذا يعتبر أعانة على الظلم لا يعتبر إيه من دفع الظلم عنه فمن أراد أن ينصره فعليه أن ينصحه إن استطاع أن يلقي خلف ظهره هذه الدستير الوضعية التي أضلت الأمة وجعلتها في ركاب, في ركاب أهل الكفر وجعلتها ذليلة لليهود والنصارى فلن تخرج الأمة عن التباعية لليهود والنصارى إلا بترك هذه الدستير التحاكم إلى كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أدنى حيث هذا التحاكم نعم لا يكون عن طريق ديمقراطية فمن تأمل في بنود هذا الدستور وجد أن أهم المواد فيه إنما تقوم على شريعة الماسونية العالمية التي وضعها ليعود فهي تعادي الإسلام فكيف ننصر مثل هذا؟ منصر دستورا معادي أصول الإسلام ولا تغني عنهم عن هذه المادة التي يدعون فيها أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع لأنها لا قيمة لا في الوقت إن كانت الشريعة هي المصدر فهي تكون مصدر الأوحد للرئيسين كما بيانتها من إن كانت الشريعة هي مصدر التشريع فإنه ليس من, من الشريعة ما يسمى بالدستور أصلا مما هذا الدستور بما هو عليه من صنع الكفار الغرب أما المسلمون يتحكمون إلى نصوص لا إلى دستور يتحكم إلى نصوص من الكتاب ومن السنة هذا الذي يحكم بالحاكم والقاضي ولا يشرع ولا يصح أن توضع هذه النصوص الشرعية في صيغة هذه القوانين الوضعية التي يريدون أن يلسقوها بالإسلام واركا فلذلك الواجب على المسلم أن يعتزل هذه الفتنة وأن لا يردخ لها وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم اختفي بهذا و... بارك الله